لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ الناعمه لسعيها راضيه في جنة, عالية في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 <ثم> <ثم> إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم